باب الاستثناء وحروف الاستثناء ثمانية وهي إلا وغير سوى وسواء وخلا وعدى وحاشا فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم إلا زيد وخرج الناس إلا عمرا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 وسوا وسواء وسواء مجرور لا غير والمستثنى بخل وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم خلا زيدا وزيدا وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر